الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لحضراتكم من جديد وأجدد التحية لضيفي الكريمين السلام عليكم ورحمة الله, الله وبركاته شيخنا كنا بصدد الحديث عن وسائل أو أساليب أو أسبل التي من الممكن أن يفك من خلالها الحصار. تكلمنا عن دور الحكومة تكلمنا عن دور المعارضة تكلمنا عن دور مشايخ القبائل تكلمنا عن دور المؤثرين من أبناء القبائل. أيضاً أتكلم دور التجار وعوام الناس في جمع التبرعات وجمع الهبات والمواد العينية والغذائية والطبية وكذلك أيضاً الملابس الثقيلة لسيما في هذا البرد القارس في الشتاء ومعروف أن محافظة صعدة من المحافظات الشديدة في البرودة. في هذه في هذا الفصل وكل ذلك يعني يأتي من جميع الجهات ويتوجه نحو دماج وتقدم هذا هذه القوافل رجال القبائل من أجل أن يقولوا للحوثي إن أردت حربنا فحارب اليمن وإن أردت أن يفك الحصار حتى نوصل هذه. هؤلاء المتضررين المتضررين فليس لنا غرض سوى هذا لم نجي الحرب لأنه الآن كما يعني يبلغني يجيش الناس في صعدة بالمكرفونات في الأسواق وفي القرى وفي البوادي أن يعني الوهابية جاءوا لاحتلال صعدة أن أبناء المحافظات الأخرى من اليمن جاءوا لاحتلال صعدة مع أن قبائل أهل صعدة وأنا أستغل هذه الفرصة لأشكرهم على رجولتهم وعلى نخوتهم وعلى حبهم للخير ماذا عرفناهم قبائل أبية عندما رأوا أن هناك حملة إغاثية لأناس متضررين لا تحمل إلا هذا الشعار إغاثة ملهوف ونجدة مكروب وهذه حلقة من سلسلة طويلة عرفت عن أهل اليمن يعني ليس بغريب على أهل اليمن إغاثة الملهوف ونجدة المكروب وفك الحصار عن المحاصر ما نعرف حصار ما حصل في اليمن أول مرة أسمع عن حصار في في اليمن هذا الحصار فهؤلاء عندما يذهبون فيتكلمون معه أنا أشكر قبائل وايلة وأشكر القبائل الأخرى من محافظة صعدة التي فتحت أرضها لهذه القافلة تمشي معها وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحوثي الذي كان يعتقد أن محافظة صعدة أن كلها تحب منهجه وتحب طريقته بان له أنهم لا يحبونه بل إنهم لا يرتدون طريق لا يرتدون طريقته لا بدليل أنهم استقبلوا القادمين من أجل أن يوصلوا هذه القافلة في أرضهم ومشوا معهم بسياراتهم ويعني أعطوهم من الغذاء وغير ذلك وطبخوا خبز النساء وغير ذلك هذا إن دل فإنما يدل على أنهم قوم يسجلون للتاريخ موقفا فبيض به وجههم في الدنيا وفي الآخرة وليكون حسنه من حسناتهم فاصلى الله ان يحفظ قبائل صعده من كل سوء ومكروه وان يزييهم خيرا كثيرا اقول هذه وسائل نعم فانقبل حوثي ان يعني ان يرعاويه وان يرجع عن غيه وعناده واصراره فليس هناك سبيل الا كما يقال اخر الدواء الكي نعم لا نصل الى انقاذ هؤلاء المتضررين لا بد بإذن الله عز وجل وبمشيئة الله تعالى أن ينقذ هؤلاء المتضررون الوسائل السلمية هي التي نطلبها وهي التي ننادي بها والعقلاء من أهل السنة لا زالوا ينادون بذلك ولكن هناك حالات ينفلت فيها الزمام ويتحدث فيها السفهاء ويتحدث فيها الصغار ولا يكون الأمر في يد الكبار فتكون الأمور لا تحمد عاقبتها وكما قلت في النهاية إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها ومن أجل هذا فأنا أهيب بالقبائل وبالتجار وبالجميع أن يمد يد العون وأن يمد يد المساعدة السخية لمن جلس ورابط في فك الحصار سواء كان بالمواد العينية بالمواد الغذائية بالمواد الطبية بالدعاء إلى غير ذلك وأما على الأقل الذي لا يذهب لا يخذل نعم. لأن هذا شيء يعني عمل إن لم يكن مما أمرت به الشريعة ونادت به الشريعة فلا أقل من أنه أمر إنساني وإن لم يكن النظر في هذا وفي هذا فهذا أمر مضطرد تماما ومتسق ومنسجم تماما مع أعراف القبائل اليمنياء الشريفة نعم بارك الله فيكم شيخنا شيخ خالد المشهد ال. اليمني أو المشهد في دماج اليوم ويعقب عليه شيخنا بإذن الله تعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السليم الكثيرا مزيدا مباركا اليوم الدين. أصلا ما كان لي أن أتكلم بين يدي شيخي الشيخ الحسن ولكن أحب أحببت أن أشارك أتشرف بالجلوس بين الله. يدي الله حفظكم الله ورعاكم. حقيقة الله المشهد كل يوم تأتينا أخبار مؤلمة تحدثت في حلقات ماضية أنه قد خطف 22 طالبا ثم اتصل بالإخوة من هنا قالوا الذي هؤلاء الطلاب الذين كانوا قد خطفوا اتضح لنام قتلوا من قبل الحوثيين وعددهم 24 طالبا ولكن لم يقتلوا بصورة سهلة وإنما مثل بهم وشوهوا وصب على وجوههم الزيت أو المادة الحارقة حتى أنه لا تعرف صورهم وكنت قد طالبت من الإخوة الذين هناك أن يوثقوا هذه الصور حتى يرى العالم تلك المأساة التي يفعلها يعني تلك التشويهات التي حصلت لهؤلاء الطلبة يدل على حقد دفين في قلوب هؤلاء وعلى كراهية للعلم والعلماء وطلبة العلم وكذلك يدل على أنهم يدندنون على نغم أن هناك أجانب حق الغريب أن يكرم ومن عادة القبائل في اليمن أن الغريب إذا جاء إليهم أكرموه وضيفوه لكن هؤلاء بالعكس تماما فهؤلاء 24 طالبا قتلوا إلى يوم السبت يعني من يوم الأربعة إلى يوم السبت قتلوا يوم الأربعة ثم استمرار القتل موجود فقد قتل وأصيب يوم الأحد أحدهم ثم استشهد اثنان أيضاً وأصيب الطفلة أيضاً يوم الأحد أما يوم الاثنين الذي هو اليوم استشهد بعد العصر بعض الطالب الذي ياسر نعيمي وسقط في ظهر البيت أحد اليوم في اليوم قذيفة على أحد البيوت فجرح صاحب البيت وجرح الطفلة في هذا البيت يعني من هذه المأساة المستمر إذن لا يزال القتل مستمر والقنص مستمر ويزعمون أنهم يدافعون عن أنفسهم ضد من يدافعون ومن الذي اعتدى عليهم حتى يدافعهم إذن الحصار مستمر شيخنا حتى الآن بالرغم من أنهم أعلنوا منذ يومين أو ثلاثة أنهم سلموا نقطة الخانق على ما أظن وأظن أنهم كاذبون فيما قالوا نعم القول بأنهم فكوا الحصار هذه مراوغة إعلامية ونظرا لأن الإعلام لا يوثق الواقع فتروج هذه المزاعم على كثير من الناس الذين هم بعيدون عن ذلك وإلا منذ من اللحظة الأولى التي أعلنوا فيها فك الحصار جاء في الشريط الإخباري أن السلفيين يكذبون هذا الخبر ويقول الحصار لازال موجودا إلى غير ذلك نعم. ما ذكره حبيبنا الشيخ خالد حول الاختطاف ومن ثم القتل ومن ثم التمثيل يعني هذا شيء يعني محرم في جميع الشرائع وفي جميع الدساتير وفي جميع الأعراف ان تقتل الرجل ثم تمثل به النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمثيل باليهود والنصارى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمثيل بالمشركين ونهى عن التمثيل بالذين طردوه من بيته وحاربوه وذهبوا إلى حربه في المدينة عدة حروب نهى عن التمثيل لأن التمثيل ليس من أخلاق المسلمين صلاح الدين الأيوب عندما فتح القدس وكان النصارى قد أخذوا القدس من المسلمين وقتلوا وسفكوا وأراقوا الدماء ومثلوا بالمسلمين حتى إن الخيول تسير يعني إلى ركبها في الدماء لما فتح القدس بعد تسعين عاماً تقريباً واحدة وتسعين سنة، فقال بعض قادته نريد الآن أن ننتصر للدماء المسلمة وننتصر للدماء المسلمة قبل ذلك، فما كان منه ألا أن قال نحن وإن انتصرنا عليهم بهذه بإراقة الدماء كما فعلوا بنا من قبل، فإنهم سيكونون قد انتصروا علينا بأخلاقهم حيث تخلينا عن مبادئ ديننا في النهي عن التمثيل. وقتل المرأة وقتل الطفل وقتل الراهب وقتل المسالم غير المحارب وإن كان شابا جلدا فالإسلام له مبادئ ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سالة بالدم أبطوحه هذه أخبار المس... الإسلام ومواقف المسلمين مع, غي... مع أهل ملة أخرى غير ملة الإسلام نعم. فكيف مع المسلمين فهؤلاء الذين يدعون الآن أنهم سيقومون بثورة وأنهم سيغيرون الفساد هذا أليس هذا بفساد؟ أليس هذا بفساد؟ بلى ولذلك أنا أناشد كل من يغتر بهم من الثوار أن يتقوا الله وأن يلوثوا تاريخهم فإن هذه بداية سيئة وسمعة سيئة إذا عرفت عنهم ليس معنى ذلك أننا نقرّ يعني أن كنا نستنكر قتل إخوة في دماج نستنكر القتل في تعز نستنكر القتل في أرهب نستنكر القتل في صنعاء نستنكر القتل في جميع أنحاء اليمن مم. سواء كان في مدنيين أو كان في عسكريين ونستنكر القتل أن يكون هناك من يحرش بالقتل إن كان عسكريا فإنه سيلقى الله بدم المدنيين وإن كان مدنيا فإنه سيلقى الله بدم العسكريين الدماء محرم ومحرم. نحن نتكلم عن الدماء المسلم بصفة عامة فكيف بدماء أبناء الأسر الواحدة والوطن الواحد والقرية الواحدة الذين بينهم أواصر وأرحام فمن باب أولى نحن نستنكر كل ما يحدث من إراقة الدماء سواء كانت في دماج أو في غيرها وهذا موقفنا والبيانات التي نشرناها من قبل ومن بعد تدل على ذلك فنحن لازلنا نؤكد على هذا وننادي الجميع بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك نعم. زعمهم عفوا أنهم يدافعون عن أنفسهم أي دفاع عن أنفسهم القتال أين والحصار أين إنه في يعني عندما تأتي أنت إلي في قريتي وفي مسجدي ترمي المسجد بالرصاص حتى إن الإخوة الآن من كثرة ما يأتيهم من رصاص عبر الشبابيك وعبر الطياق قاموا يبنون بالحجارة في الشبابيك حتى سدوا الحجارة أصحاب البيوت أصبحوا يبنون في الشبابيك والطياق حتى أصبحوا يدخلوا حتى أصبحوا في في في واضح النهار لا يدخل أحد منهم البيت إلا ومعه كشاف. سبحان ينظر الله. ينظر في هذا الظلام كيف يدخل لا. في بيته لماذا لأنه أغلق نوافذه من أجل الرصاص الذي أتيه. وبيوت الطلاب من لا تتحمل أن يلقى فوقها حجر. بيوت ضعيفة وبيوت يعني قديمة وبيوت يعني من حالة رثة جدا لأن أحوال الطلاب ضعيفة لكنهم صبروا على هذا الضعف وهذا الحال الشديدة في أمر العيش من أجل أن يسهروا على يعني عقيدة الأمة وعلى حرمات الدين وأن يتعلموا أن يرجعوا إلى بلادهم كونهم يقولون هناك أجانب وهل أنتم دولة أنتم تتابعون الأجانب وتتأقدون من وثائقهم وإجراءاتهم ودخلوا بطريقة كذا أو بطريقة كذا ثم إن هؤلاء الأجانب في هذا المكان منذ أكثر من ثلاثين سنة، نعم. موجود الأجانب في دمج من أكثر من ثلاثين سنة على مرأى ومسمع من الدولة وعلى مرأى ومسمع من قبائل اليمن وقبائل صعدة المحيطين بهم وبشكل قانوني وبشكل قانوني فما الذي جرى من هؤلاء القبائل من هؤلاء الأجانب حتى تقوم أنتم من أجل أن ترموم وهل أنتم الآن يعني دولة تحاسبون الغريب؟ وأيضا كما أشار أخونا الشيخ خالد هل ما هو عرف القبائل اليمنية تجاه الغريب؟ نعم. أنا ذكرته بداية الحلقة أنا عشت بينهم ما شعرت أني غريب بينهم ولا شعرت أني يعني سودوني وعظموني وأجلوني ورفعوني وتحاكموا إلي وردوا إلي أحكام مشايخهم وأحكام يعني كبار عشائرهم من أجل أن أنظر فيها إن كانت موافقة للشرع أو أن أنقضها فجعلوني كالمنها وجعلوني الاستئناف بينهم فالقبائل اليمنية رفع الله, قدرك, لا في إنها الغريب رفع الله قدرك في الدنيا الغريب رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة ماذا أيضا شيخ خليد؟ نعم الحصار مستمر وكما قال شيخنا يعني ينادي بالإغاثة المادية وما إلى ذلك لكن أيضا يخشى أن تصل إلى هناك ولا يسمح لها وربما يسرقوها كما سرقوا ما سبق من قافلات الإغاثة نعم. إلى الآن مثلا هناك قافلة تحركت من مأرب وغيرها إلى الآن لم تدخل يعني ما فائدة أن تتحرك إغاثة مادية ثم لا يسمح لها إذن لابد من الضغط على السماح للدخول لدخولها لأن إذا جيشنا الماديات بالإغاثة ولم تدخل لا لا فائدة منها لا فائدة منها لابد من الضغط في الدخول أيضا هناك وساطات كانت قد تحركت من قبل الحكومة الجديدة لكن فشلت ورجعت بدون شيء كنا تحدثنا وعلقنا بها الآمال فالحوثي لم يعترف بالمجلس الوطني ولم يعترف بالوساطة ورجعت بخفي حنين الحوثيون في مظهر جديد الآن لما سمعوا أن جمال بن عمر المبعوث الأممي سيزور صعدته قاموا بخلع تلك اللوحات والشارات التي كانوا قد رفعوها الموت لإمريكا والموت لإسرائيل ونظفوا وأزالوا جميع النقاط الموجودة هناك إذن مما يدل على أنهم ليس جادين في قولهم الموت لإمريكا والموت لإسرائيل لأنهم لو كانوا صادقين استقباله لأنه سيزورها نعم. سيزور صعدة فبلغني أنهم يزيلون كل تلك اللوحات التي تنادي بالعدالة لامريكا والعدالة لإسرائيل إذن على اليمنيين أن يوثقوا تلك الجرائم وأن الآن يحضروا لتلك الجرائم ملفات لأن الحوثي سيحاسب كل من شارك في هذا القتل وكل من دعم لأن الحوثي سرق أموال الدولة وقتل بها الآمنين أخذ أموال الدولة وسلاحه وقتل بالآمنين إذن نحن نطالب بمحاكمة هذا المجرم السفاح. ماذا عن التصريحات التي تصدر عن الحوثيين الآمنين؟ التصريحات هناك تصريحات مثلا المكتب الإعلامي لعبد الملك الحوثي يصف القبائل في كتاب الذين جاءوا لفك الحصار بأنهم مرتزقوا ومحششين وهذا نفس كلام معمر القذافي ويحيى بدر الدين الحوثي في صفحته يصف قبائل شرارة في عمران الذين دافعوا عن مسجدهم بأنهم عملاء أمريكا وأبو مالك الفيشي أو ما إلى ذلك من الاسم المضبوط في مقابلة مع عبد الرحمن العابد يصفه لدماج المحاصرين أو المحاصرين من قوات الضرور بأنهم عناصر إجرامية متمردة معم. إذن هذه اتهامات رمت من بدائها وانسلت, وانسلت. شيخنا أقول ليس بغريب على هؤلاء المناورات وعندما يقولون الموت الأمريكا الموت الإسرائيل نحن قلنا فصلنا في هذه المسألة بالموقف الشرعي تجاه من يخالفنا في ديننا لسنا عدائيين ومحاربين لكل من يخالفنا في الدين ولكن من حاربنا وجب علينا وحق لنا كفرات الشرائع والدساتير والأعراف أن ندافع عن أنفسنا أما مسألة هؤلاء يقول الموت الأمريكا الموت الإسرائيل هذه هذا شعر ويحيى الحوثي يعيش في ألمانيا ويذهب إلى واشنطن وهو أخو عبد الملك الحوثي نعم. فلما سئل الحوثي عن ذلك قال بيتنا في دموقراطية الرأي والرأي الآخر هذا شيء يعني مغلق <تصفيق> الشيخ محمد المؤيد لما راح ألمانيا م. أخذ من ألمانيا وذهب إلى أمريكا م. فالمسألة هي مسألة حرب للسنة المسألة هي مسألة يعني عداء لهذا التوجه بالرغم أن أهل السنة هم أهل السلم وهم أهل السلام نعم. وهم أهل التعايش في الحقيقة وإن وجد من أهل السنة من يتصرف تصرفات خاطئة فهذا لا يعبر عن أهل السنة عند المنصفين لا يعبر عن أهل السنة إنما يعبر عن نفسه نعم. وأيضا علماء السنة أنكروا على من يتصرف تصرفات خاطئة سواء كانت بتفجير أو باغتيالات أو غير ذلك أو غلى في تكفير شخص أو جماعة أو نحو ذلك أهل السنة أنفسهم هم يتولى العلماء الرد على من سلك هذا المسلك الذي فيه تطرف أو فيه شذوذ عن المنهج السوي فأهل السنة والجماعة هم أهل التعايش هم أهل السلم هم أهل العيش الكريم لكن هم أهل التمسك بعقيداتهم أيضا ولا يشترط من أجل التعايش أن أتنازع عن عقديتي، ولا يشترط من أجل أن أكون رجلا سلميا أن أتنازل عن عقديتي. هذا من هذا، وهل تنازل النصارى عن عقيدتهم؟ هل تنازلت إسرائيل عن عقيدتها؟ هل تنازل البوذيون؟ وهل تنازل أصحاب بوذا وأصحاب وغيرهم عن عقيدتهم؟ حتى الذي يعبد البقر ما تنازل عن عقديته؟ يعظم البقرة ويمنع ذبحها إلى غير ذلك. فكيف يطلب مني من أجل أن أكون سلميا أن أتنازل عن عقيدتي كيف يطلب مني أن من أجل أن أكون سلميا ولست من دعاة الأحقاد ولست من دعاة العداء أن أكون أنا من الناحية الأخرى إيش يعني إذا أن أحب عدوي وأحب يعني من يقتلني يقتل أبي وجدي وإخواني ولابد أن تحبه وإياك أن تفكر أو أن تحلم أنك عدو له م. هذا كلام لا يقول عاقل وكلام باطل تقر يعني تنكره كل العقول فهذه يعني شعارات يتخذونها م. كون إن المكتب الحوثي يصف القبائل الذين جاءوا لإيصال لقمة العيش ما جاءوا إلا لهذا ورفعوها راية بكل وضوح قالوا قبائل مرتزقة ومحششين وقالوا على المحاصرين على المحاصرين في دماج إنهم إجراميون متمردون إرهابيون إلى غير ذلك هذا كله من قلب الحقائق وتسمية الأشياء بغير اسمها لكن هذا كله لا ينفق إلا على الجهلة أما الشعب اليمني وأما الحس القبلي وأما الناس في هذا الوقت أصبحوا ليسوا من هذا الصنف أو أصبح الكثير منهم ليس من هذا الصنف الذي تتلاعب به هذه الكلمات يمنة ويسرة ولا بد للصبح الليل أن ينجلي ولا بد للصبح أن ينكشف بارك الله فيكم شيخنا الشيخ شيخ خالد يعني نحن نختتم هذه الحلقة فما هي الرسالة التي تريد أن توصلها في حضور شيخنا ثم سأسأل شيخ بإذن الله تعالى عن الرسائل التي يرسلها رسائل مباشرة في هذه الحلقة رسالتي أنا للحوثيين أنهم لا يستهينوا بأهل السنة في اليمن ولا يعلموا أنهم إذا قد أخذوا بعض المناطق أنهم سيستولوا على جميع المناطق فأهل السنة الآن لا يريدون أن تكون حرب طائفية لكن إن تحولت إلى حرب طائفية فهم الخاسرون وهم الذين سيندمون فأهل القبائل اليمني الآن بدأت تعرف من هو الحوثي وأنه إنما هم فئة مرتزقة تتبع إيران والغرب والآن تبرأوا منهم وأصدرت البيانات والأحزاب كان مغرر بها أحزاب المعارضة من قبل الحوثي الآن الحمد لله بدأ الصراع بين الأحزاب المعارضة وبدأت تتبرأ من الحوثي وسيتضح بعد أيام أن الحوثي إنما هو يخدم أغراضا جانبية ولا يخدم لا دين الله ولا الوطن اليمني نعم اعتذر كثيرا للإخوة المتصلين الذين لم نستطع أن نستقبل اتصالاتهم الرسائل شيخي والله رسالتي ألخص ما مضى من كلامي رسالتي للحكومة بأن تقوم بواجبها ولا يبرئها من المسئولية أن تقول هي مشغولة بهذه الأشياء فإنها تقيم الدنيا ولا تقعدها لأي حدث وإن كان صغيرا في أماكن وما يحدث في دماج أكبر من كثير من الأحداث التي تهتم بها فلتجعل الموقف, الموقف الشرعي والإنساني والإغاثي لإخواننا في دماج من جملة برامجها ومن أولويات برامجها نعم هذه هي الرسالة الأولى للحكومة, للحكومة. معي اتصال من الأخ عبد المحسن من اليمن نتلقى الاتصال ونكمل بإذن الله تعالى صحيح. عبد المحسن السلام عليكم قليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أخي الفاضل كيف حالك كيف حالك في الله يبارك فيكم شك... شكر الله لكم. نشكر نشكركم ونشكر الشيخ نارض الحسن والشيخ أحمد الشيخ أفضل الخالد. حياك الله لو أهلا تفضل تفض وانا ود سلمكم الله بس اه اه زيتم يعني نفس نفسي معلومة فضل على كريمة قال احمد الشيخ ربما استدراج. تفضل تفضل اخي حول الوضع اللي اللغاتي بان يصل الاخوان هنا هناك عن طريق قضاء الوائلة نعم هاي انا محاصر من جهة اه جهة عن تلق سنعة نعم لكنه يصل إخواننا عن طريق وايد ب ب بسهولة تامة جيد جيد طيب بشار تعبير الله بالخير بارك الله فيك ففف بالتالي إحنا عندنا قد قاطع هناك عددهم كبير وهم بأمس الحاجة للدعم والعون وهم في باشتباكات قوية مع حوثيين مسلفيين بارك الله فيك شكر الله لك طيب فبالتالي جزاك الله خير يعني ود تنبيه على هذا على أساس نفتح المجال لإخواننا الشعبي وإخواننا هناك بارك الله فيك بارك الله فيك إخواننا شكر الله لكم جزاك الله خير شكرا جزاك لك الله إذا كان سمعوا كلامك أنا الذي يكون استدراكا على كلامي وأنا أشجع على جمع التبرعات والج لغازات لست أنا يعني ممن يثبطون أبدا وإنما أريد مزيد من الضغط لتصل المساعدات فقط هذه رسالتي ولا هذا ورد في مناشدات شيخنا في هذه الحلقة نعم أقول بشر الله أخانا الشيخ عبد المحسن أبو عبد الرحمن خيرا فواجهه الذي يأتي بخير إذ أتى بهذه البشرة لنا ونحن إذ نستبشر بوصول الإغاثة إلى الإخوة في دماج الحمد لله هذا دليل على أننا لا نريد الحرب الحمد لله ربنا. وهدفنا هدفنا أن تصل الإغاثة فقط إن دل على شيء فإنما يدل على أننا ندعو إلى السلم والسلام وندعو إلى فك الحصار بأقل التكاليف هذا يندل على شيء فيدل على هذا نعم. لأن كم فرحنا بهذه البشرى التي جاءتنا ولله الحمد في هذا الوقت ورسالتي الأخرى لإخواننا في وادعة الذين عرفوا بفضل الله بنصرة السنة أني أشكرهم وأشكر إخواننا الطلاب في دماج على ثباتهم و... ومواقفهم التي شرفت السنة ورفعت رأسها فجزاهم الله خيرا وياكم. وشرفت كل من يتعرض إلى الظلم وأعطته رسالة أنك وإن ظلمت فاصبر واثبت فإن الله سبحانه وتعالى معك وسيفرج كربك ولو بعد حين كذلك أيضا رسالتي إلى قبائل وايلة الذين عرفوا بفضل الله سبحانه وتعالى وغيرهم من القبائل في محافظة صعدة حتى لا أطيل الحديث في هذا أنهم جزاهم الله خيرا نواصلون صمودهم وثباتهم ويعني نصرتهم لإخوانهم في القافلة الذين يريدون أن يوصلوها إلى دماج نصيحتي أيضا ورسالتي للقبائل الذين لا زالوا ساكتين أن يلحقوا بإخوانهم أن يلحقوا بإخوانهم فإنه إذا كثر الناس واجتمعوا وقالوا نريد أن نوصل هذه القافلة الغذائية لا. فإذا أوصل الله إلى أهلها رجعنا إلى بيوتنا ونريد أن نضع حلاً بين الحوثية وبين أبناء هذا المركز حتى لا يتعرض أحد منهم للآخر. نعم. انظر إلى طلباتنا نحن ما ننظر إلى أن يرحل الحوثية من صعدة ولا نرحل ولا نطلب أن يقتل الحوثية لا نريد أن يكون هناك قواعد و يعني وأساليب يعيش بها الجميع آمنين وكل وساعة تدعو الجميع معهم مساجد ومع أولئك مساجد ولا منابر ولا منابر كل ندعو إلى نعم. دعوته. ويكون هناك حوار بالتي أحسن ما يكون هناك بهذه الصورة أنطي أطالب من القبائل الذين في داخل صعدة والذين في خارج صعدة أن يرسلوا عن من كل قبيلة مجموعة حتى يعظم الجمع الجمع يعني الآن إذا كان في منطقة كتاب قدر ألف وخمسمية نريد خمستاشر ألف نعم نريد عشرين ألفا حتى يعلم الناس أن الأمر جد خطير وأنه لا بد من إيصال هذه المعونة الإنسانية الى اهلها نعم. الناس يجتمعون اكثر من ذلك على علامة شكورة يجتمعون ماتش شكورة مئة الف واكثر من مئة الف نعم. يجتمعون في مثل اغاثة الملهوف بهذا العدد الامر الذي يكون نكتب يضع في تاريخ اهل اليمن جميعا رسالتي ايضا الى الاخوة الموجودين في كتاف وفي غيرها من الاماكن هذه اللجان تنظم استقبال هذه التبرعات حتى لا تذهب التبرعات إلى طرق غير صحيحة سواء كانت بطريقة شهوانية أو بطريقة أفكار منحرفة نريد هذه التبرعات فقط لفك الحصار فقط لإغاثة الملهوف فلا بد من عمل لجان هذه اللجان في لجان تتقبل التبرعات في لجان تشرف عليها تحرصها وتحميها في لجان تعرف كيف توصلها إلى غير ذلك عملنا سلمي تماما ما نريد إلا هذا الرسالة واضحة شيخي شكر الله لكم سعدت كثيرا بحضوركم وأرجو أن يتكرر هذا اللقاء الشكر موصول لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري المأريبي شكرا جزيلا لك وشكر موصول لك أيضا لفضيلة الشيخ أبي أنس خالد بن ثابت الوصابي شكرا جزيلا لك وشكر موصول لكم جميعا مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته